وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا, لأنفسهم ضرا ولا, ولا يملكون لأفسهم ضر و ولا نفع و لا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه وعليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا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 تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا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 خالدین كان على ربك وعدا مسئولا ویوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء يمهم ضل السبيل قَالُوا سُبَحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَهِم وَلَكِن مَّا تَعْتَهِم وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْر وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا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 وَقَوْمٌ نُوحِ الَّمْمَ كَذَّبُ الرُّسُلَ أَوْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَاتٍ